ان الله مع الذين استقوا ولو أهله هم ا وعلى وبعد م ح د ي الشيطان ث أن لو ح ر م و ا ع ة وانتهى بها الكلام إ ل ى أ ن و ا ع الشياطين وذكرنا أ ن من ا ل إ ن س شياطين ومن الجن شياطين و ا ل خ ط و ر ة في شياطين ا ل إ ن س أ ع ظ م من خ ط و ر ة عند شياطين الجن لماذا لان صلاحيات شيطان ا ل إ ن س أ ع ظ م من صلاحيات شيطان الجن لماذا؟ شيطان الجن يملك الوسوسه ولا سلاح له إ ل ا الوسوسه اما شيطان ا ل إ ن س ف إ ن ه يملك الضرب والزجر والتعذيب والسجن والتهديد و ا ل إ غ ر ا ء و ا ل م س ا ع د ة و ا ل م ع ا و ن ة ودفع المال وغيرها من المغريات ا ل ش غ ر ه و ا ل و ظ ي ف ة والجاه والسلطان والدرهم والدينار يملكها شيطان ا ل إ ن س يجعل ا ل إ ن س ا ن عن طريق ا ل إ ر ه ا ب يبيع دينه أ و عن طريق التراويب يبيع عرضه و إ ي م ا ن ه فهذه م و ج و د ة عند الشيطان الانس لذلك كانت ا ل خ ط و ر ة أ ع ظ م من خ ط و ر ة الشيطان ا ل ج د والله جل وعلا قد أ ر س ل ن ا إ ل ى العلاج ويبين هذه ان ل ط و ر ة أ بعض شياطين الانس ذكر قائلا كنت م ر ئ ا من جندي ب ل ي س فارتقى بها الحال حتى ف ا ر ابليس من جندي فلو مات قبلي كنت احسن بعده, بعده طرائق من الفسق والإغواء ما كان يحسنها بعدي والله جل وعلا قد أ ر ش د ن ا إ ل ى علاج شيطان ا ل إ ي س وعلاج شيطان الجن ف أ خ ب ر الله جل وعلا بالعلاج في عدد من المواقف منها قواتين ص و ر ة ا ل م ؤ ن و ن قال جل وعلا فيها وقل ربي أ ع و ذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك ربي أ ن ي خ ب ر و ن قبلها قال الله جل وعلا اغث بالتي هي احسن السيئه نحن أ ع ل م بما يصفون وقل ربي أ ع و ذ بك من همزات الشياطين ن فالأيى الأولى أشار الله جل وعلا فيها إلى علاج ا جل إلى ي ش ط الإنس بالتي هي أحسن يدفع هي شيطان ا ل إ ن س يدفع بالمدافعه والاحتمال والفضل و ا ل ت ح ص ي ن وفض هجماته و أ ف ك ا ر ه يدفع بالتي هي احسن لانه قد يتعرض ا ل إ ن س ا ن ل ل إ ي س ا ر اذا رد ا ل إ ي س ا ر بمثلها يقول شيطان الانس قد نجح في استدراج ا ل إ ن س ا ن ي و ل ك د ر ج ب ان يكون هناك شابا على الربط و ا ل ر س ل م ي ن والخساره مما والملابس المتوفاه ل ي ولكن يكون هناك شابا ا ل يكون ه ن ا ل ع ل ا علاجه وقل ر ب ا ب ك م ن ه م ن ا ل شابا ي ط ي ن الاستعادة ل ل ه ولكن إ م ا ي ن غ م الشيطان يقول ان الشيطان يقول انه هو ا ل سميع العلم ي فلا ل جل ل ه و ع ي ق ف م ب ا ذ ا ع الشيطان ا لا ج ن ويقعن ل ا ا واحدة ت ع ة غ ي ر كافية لو ق ا المنسان ل أ ع و ذ ب ا ل ل ه من الشيطان ا لا ر يقوم بهذا يقرب الشيطان لكن الافتعاذة لا、مدن. تصحى بذكر الله جل وعلا والعمل لو استعاد ا ل إ ن س ا الشيطان ن من بلا ع م طمعان ل الشيطان وكان في هذا الكلب إ ن ن س الاستعادة ا واحدة قد لا تقول قد ا ا ف ي ة بعض إ ن ن س ا ي ن يدين لحم تفوض اللحم والشواء رائحة تفوض ت و ر ا ق بلسانه ك ب بالاتلاب الجائع هذا لو كلب ل نعر فالكلب لا ي ن ت ه ر ل أ ن ه يرى أ م ا م ه لحم غريب وربما ا ل ا ح تفول ر ي ف و ن في لحظه من اللحظات بقطع من هذا النهر ل ك ن لو قام ا ل إ ن س ا ن وضرب هذا تلب السلبي ا و عفا مع الزجر والضرب والتصمير فالاستعاذة واحدة قد لا لأنه تنفع س يسر ا ن يكون م ت ر ب بلا يريد أن ينهج من عوده أو ب وحيائه ربما يطمع ا ن ه في ل ح ظ ة ان اللحظات ي غ ف ر هذا الانسان ف ي ف و ز الشيطان بما يريد لازم يسبب ضربه للشيطان كيف يضرب الشيطان كيف يبربها ليس باليد ولا ر ك ل ة في الهواء ولا دفن والغتال و إ ن م ا ل إ ن ه يكسر من ذكر الله جل وعلا ويملا قلبه ب ا ل إ ي م ا ن واليقين مع هذه ا ل م ح ص ن ا ت والمضادات للشياطين يستطيع أ ن يقهر الشيطان ويسك ا مداخله ذكر الله جل وعلا ن قال اهلفت الناس قال أ ه ت ب ا ل ذ ن و ب والمعاصي و أ ه ل ق و ن ي بلا إ ل ه إ ل ا الله والاستغفار ف أ ص ل ا لا يوجد علاج ناجع لضعاف الشيطان مثل ذكر الله جل وعلا ذكر الله ا ل م ط ر ع ة ا ل ح ا م ي ة ا ل م ؤ ذ ي ة للشيطان التي يثر منها الشيطان وبعض الانواع من الاذكار م ت خ ص ص ة في طرد الشياطين ا ل ب ي ت الذي ت ق ر ا في ه صوره ا ل ب ر ر ة ينفر من ه الشيطان لا يكون الشيطان ث ل ا ث ة أ ي ا م بلياليها يفر إ ذ ا سمع الاذان ولا وله ضراف إ ذ ا انتهى الاذان اقبل ا ص فاذا انتهى ل اقبل حتى يخسر بين المرء ونفسه ويقول انكر كذا وانكر كذا لما لم يكن ينكر حتى يظل المرء واقفا لا يدري كم صلى كما ياتي ا ل أ ث ر فبعض الأذ لكن ذكر الله تعلم كيف الله منع من في لكن المؤمن يكون لدينا وعائلتنا وشيطانا في ا ل ع ل م كلها لن يكون لدينا ولدينا و ل د خ ن ا ولدينا و ل د ن ا ل د ي ن ا و ل د ل ن ا و ل د ي ا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ل د ي ن ا ن ل د ي ن ا ل د ي ا ولدينا ولدينا و م د ي ن ا ولدينا ولدينا و ل د ي ا ولدينا ولدينا ولدينا و ل ب ي ن ا ولدينا ولدينا ولدينا ولدينا ولكن يجب ان يكون هذا الشيطان ويقول هذا الشيطان ويقول هذا الشيطان ويقول هذا الشيطان و تهدم ا ل أ ي د ي على الطعام بلا ذكي الله تهدم معه الشياطين و ي ق و ن الجميع بلا بركه وبلا سماء ي ق و ل الطعام كثير والخير وفير لكن البركه م م ط و ر ة من هذا الطعام وربما تحصل م ش ا ج ر ة و خ ص ا م وخلاف لايده الطعام ل أ ن هناك ه م ج م و ع ة من الشياطين ت أ ك ل ضيفت غير ضيافة نفسها من و لا ترى ب ا ل ع ي ن ا ل م ج ب د ة كما جاء بعض ا ل آ ع ا ب لذلك جاء بعض ا ل أ ح ا د ي ث و بعض ا ل آ ا إنه ش ي ط ا ن المؤمن ولكن يجب ان ي ك و لك ان تكون لك ان و ن ل ان تكون لك ك و ن لك ان و ن ل ان ل ان و ن لك تكون لك ان تكون لك ان تكون ل ان تكون ل ان تكون لك ان تكون لك ان ت ن لك ان تكون لك ك و ن لك ان تكون ان ت ك ان تكون لك ان ت ل ان ت ل ان تكون لك ان تكون ل ان ت ك و ل و ن لك ا ل ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ا ك و ن لك ان ت ك و لك و ن ل تكون لك ان تكون لك ان تكون ل ان ك و ن لك ان ت و ن لك ان ت ك و ل ان ت و ن لك ان تكون ل ت ل ان تكون لك ان تكون لك ان تكون ان تكون لك ان ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ذكر الله في ا ل أ ح و ا ل و ا ل م ولا ت التي ع ن ا ي ه ا الرسول عليه الصلاة ا ا عليه ل ل س و م شيطان هذا المؤمن يكون ضعيفا هزيلا شيطان المؤمن ضعيف وهزيل تعبان لانه ما غادر ي أ ك ل ولا غادر يثرب ولا غادر يروم اذا بقى البيت ذكر الله يقول الشيطان في العراق جده الطعام قال بسم الله يقول الشيطان جاي ي ط ا ويقول ي ضعيف يقول هزيل لان ذكر الله يقول ع ا ولم يطلب الشيطان أ م ا الشيطان المنافق والتاثر ف جاء وصل في أ ف إ ن ه يكون سمينا ديننا ه ما كل شارب م ر ت ا ح سمينا ا م ب ا ر ك و م م ت ح وعياق ق ا د ويسرم و ي س ر ف وعيرازنا ل به فان الشيطان يكون سمينا ديننا ه وشيطان المؤمن يكون ض ع ي ف ن هزيرا م ب ا ر الشيطان فالسامي كلهم الشيطان لكن ب ذ ك ر الله يناله على كيف العالم يناله ل جل و على يحفظ ا ل أ و ر ا ا و ل أ ك ا لا يمكن ان الأوراد يكون إلا ع الشيطان لا بلعين يرى、بالأيو. فنستعين هو لا يرى ا الله ه ي ر الله ه ولكن ا أراه يراه س ت ع ع ي ن لا ي بمن ر ولا يرى يراه من يرانا ن ولا نراه. ربنا هو أي يربنا ذلك إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه فقل إلا ثف في التفسير في أول ن ما ذكرنا في حديث م ا يزال و ا من فوقهم لا ن ع ر ض من المفر و ا ل م خ ر من فوقهم أ ي انسان لجا الى السماء ففروا الى ل ل ه فر إ الله ربنا يكفيه ويعصوه الى الشيطان لكن اذا اعتمد على, على, على ذ ك ا ه و ا ج ت ه ا د الخاص لا تكئن سيصرع ُ أ م ا م جيوش الشياطين تعاون بين شياطين ا ل إ ن س وشياطين ا ل ج ن و أ ع م ا ل ج م ا ع ي ة م ش ت ر ك ة وتعاون كبير بين ا ل شياطين العالمين لاستغلال او إ غ و ا ء المسلمين وتجريد من الايمان إ ي م ن ومن ا ل ح ا إذا خلاصة ا ة ل د مدخل خ ل ل الخلاصة ش ب ه ا ت م ه أن ي ك ومن ن إنسان ع د ي إ ي م ا يقع في الحياه ز ق قول ل ا الشهوات الخلاصة مدخل منه أن ك و ن ل الحياة الأخلاق مثل لكن بلا أدب وبلا مدخل ل إ ن ن يكون نجأ من س ا حياة ما تافر ا عديم وعديم ومعوجة أدب أدب ب ش ا الشيطان مدخل الشبهات ت فلن يقفوه على مدخل صد لكن الشيطان دخل عليه من باب آ خ ر باب الشهوات ف خ ل ا ه المؤمن ي ص ل ي و ي ص و م لكن بلا ادب وبلا حياء اللسان بذيء ي س ت م ر إ ل ى الكلام البذيء و ي غ ض و إ ل ى ما حرم الله و ي أ ك ل الله ما حرم و ي ب ط ش بيده ما حرم الله و ل ه ى عنه ويسعى برجله إ ل ى اماكن الفواحش و ا ل م ا ن ب ل ا دين يقع حبائل الزندق ا أول ت فاذا ر لنا معايا لما معايا ك ر هذه ل بالع... ما د خ ل ل ك هو ا أ أ خ ب بهذه ر ن ن ا ا ا ل و علاج وذكرنا ا ب ع ل ي الشيطان ن الإنسي ابتع بالنتهي مدخل الشهوات ختاما وعلاج مدخل ا ل س ب ا ت العلاج الكلي إ ذ ا ذكرنا علاج تفصيلي لشيطان ا ل إ ن س وشيطان الجن في عام ل ج ع ا و أ ه م علاج كيف يسد ا ل إ ن س ا ن مدخل الشبهات وكيف يسد مدخل الشهوات العلاج ا ل أ و ل لمدخل الشبهات المدخل ا ل أ ق ص و هو العلم لازم الإنسان يتعلم ويكون على ب ص ي ر ة يصل إ ل ى د ر ج ة اليقين ل أ ن ه كان ا ل إ ن س ا ن ضعيف العلم قليل الفهم لاصول الدين مبادئ ا ل إ س ل ا م أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة أ ق ل ش ب ه ستزعزع ن د ا ل إ ي م ا ن أقل هو من ابسط انسان جاهل من الجهال يمكن يلقي له شبهه من الشبهات في الشبهات ف ي ا ل ز ع ز ع ل ى ا ل ع ق ي د ة وتعمل له خلل في الفكر والفم يشوف ش ع ل ى العقيده ل ا الانسان جاهل لقى انسان جاهل فالقى له هذه الشبهه فاقترفته هذه الشبهات ب ي العلم لازم الإسلام يتعلم ماذا يتعلم يتعلم أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م واصول ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة المبادئ التي لا ي ن ب ر ي التنازل عنها ا ل س و ا ب ت الشريعه ا ل ا س ل ا م إ ه لازم يقول عليها حق الله جل وعلا لا يمكن أ ن يتجاوزه حق الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ص ر ف ه ل ل ه ر ب العالمين و ع ق و ب العباده على م خ ت ل ف الدرجات في الشلال ا ل س ا ب ة لها قواعد ولها وصول لازم اللسان يعرفه ويصل السمر ر الى إ ل درجه ة ويوكين لأن ل ا جل ل و ع اليقين ما حرم إ ا خ ب ث ا أي حاجة ربنا ا حرام ل خ ب ث قطع شكل وما حل الا طيبا أ ي ح ا ج ة ربنا ق ا ل حلال ف ت ش ك إنها ط ي ب ة م ب ا ح ة وما شرع الا ل ح ك م ة أ ي ح ا ج ة ربنا شرع ل ح ك م ة هذه ا ل ح ك م ة علمها من علمها وجهلها من ج ه ل ه ا أ ح ي ا ن ا نعرف ا ل ح ك م ة و أ ح ي ا ن ا لا نعرفها وعدم العلم ب ا ل ح ك م ة لا يعني عدم وجود هذه ا ل ح ك م ة ل أ ن ه عدم العلم ليس علما بالعدم كونك ما اعرف هذه المعلومه ما اعرف ان هذه ا ل م ع ل و م ة غير م و ج و د ة ولا غير فقط بها ق ولكن هذا الكلام م ا يمكن ان ه م ن ق ب ل م ا م ع ن ى ه ذ ا الكلام غير موجود عرفت شيئا و غ ا ب ت عنك اشياء وهو كل ي ل ع ل م عليم هذا هو اليقين انك ترى ان الرجل إلى الله ج ل و ع ل ا ما شرع إ ل ا ل ح ك م ة هذه ا ل ح ك م ة علمها من علمها وجهلها من جهلها ما ح ر م إ ل ا خبيثا وما بحث ا الا ط ي ب ا إ ذ ا وصل إ ل ى هذه ا ل غ ن ا ه ما ح ي ت أ ث ر بالشبهات سواء كانت س ق ط في ا ل س ي ا ر ة او في ا ل ا ج ه ز ة ا ل ا ذ ا ع ي ة او في القنوات ا ل ت ل ف ز ي و ن ي ة او غ ي ر ه من المواقع ا ل ا ل ك ت ر و ن ي ة وغيرها حرب ف ك ر ي ة موجهه ضد الاسلام ع ب ا ر ة عن شبهات يبحث عن زلات العلماء ورخص الفقهاء و ه ف و ا ت اهل العلم والمسلمين ويصورها الى الناس على ان هذا الاسلام وهذا نموذجين الاسلام هذه الشبهات لا تؤثر الا في انسان جاري فما عندها علاج الا للعلم لازم الانسان يتعلم والا اذا ما قدر ا يتعلم و رضي للجهل ا يعيش جاهلا ً و يموت جاهلا ً و يوم ا ل ق ي ا م ة يحشر م ع ز م ر ة الجهال ب ا لا يستطيع ان يتعلم من ا ل ض ر و ر ة أ س ا س ي ا ت الدين لا يستطيع ر ان يكون من الفراء لكن يعرف ما هي الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها ما هي لازم السريع يعيثها هي فيقوى عسول السبهات و إلا جاهلاً ثريثا في لمدخل بعيث أغل من شياطين الانس ممكن يزعج عنده ا ل ع ق ي د ة ويهزع ن د ه ث و ا ب ث الايمان فالعلم هو علاج ش ب ه ا ت اما الشهوات فلا علاج لها الا بالصبر والتصميم و ا ل ع ز ي م ة و ق و ة ا ل ا ر ا د ة يصبر الانسان على ا ن س ا ق اللسان لا يتكلم ف ا ي غ ض ب الله يصبر الانسان على غض البصر لا ينظر الى محرض ا الله يصبر الانسان على ت س ت ل ع مجلس يساو به الى احد من الناس او الى دين الله او الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى كلام الله لا يجعل الامر العلم يصبر على ك ف ت ا ل ن ع على الباطل ويصبر كذلك ع ل الجوع ولا يغاث ياتي من الناس بالباطل يصبر ويعيش نفسه ويحسن فرجه بما اراه الله جل وعلا واحل له الصبر الى الشهوات واليقين هو الصبر بصلاه العلم الى الشبهات لذلك المولى جل وعلا قرن بين الصفتين ص ف ة اليقين و ص ف ة الصبر في خ و ا ت م ص و ر ة ا ل س ج د ة إ ش ا ر ة وتنبي ه إ ل ى علاج هذين ا ل م د خ ل ي ن فقال جل وعلا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا متى ق ا لما ل صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا ي ؤ ق ن و ن حتى م س كانوا أ ئ م ة في الدين متى قالوا أ ئ م ة في الدين لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا ي ؤ ق ن و ن الصبر و ا ل ي ق ي ن ينال ا ل إ ن س ا ن ا ل إ م ا م ة الدين من أ ر ا د أ ن يكون امامه في الدين فعلى من الصبر واليدين يصبر على ا ل ط ا ع ة ويصبر على ترك المعصيه ويصبر على الابتلاء لا ل ص ب ر ان ي ج ا ل ك ثلاثه يصبر ا ل إ ن س ا ن على الطاعه ا ل ص ل ا ة تحتاج إ ل ى صبر صلاه الفجر و ص ل ا ة العشاء و ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة والمحافظه على في المسجد إ ن ه ا ل ى ت م ي ر ة إ ل ا على ا ل خ ا ش ع ي ن الطاعه تحتاج إ ل ى صبر المعصيه تحتاج في تركها إ ل ى صبر يصبر يغض الفو يصبر ويمسك لسانه يصبر ويكف سمعه يصبر ويحمي بطنه من اقوى الحرام يصبر على ترك معصيه الله جل وعلا كذلك إ ذ ا نزل البلاء والمصائب افترى الله الانسان في نفسه أ و في أ ه ل ه أ و في ماله لازم يصبر على المصائب المؤلمه والاقدار المحزنه من استثمر هذه الجوانب الثلاثه يقول سد على الشيطان مدخل الشهوات ومن تحصل على العلم وتفقهه الدين علم اساسيات الشريعه وحكم الله جل وعلا في الشريعه ما تيسر منها من اصول الشريعه مبادئ الاسلام يقول سد على الشيطان مدخل الشبهات فلا يستطيع الشيطان من شياطين الانسي و الجن ان يدخل عليه من, مدخل من شياطين الجن ان يدخل عليه من شياطين الجن ان يدخل عليه من ش ي ا ط الشهوات ل ا ن حقق الصبر و ا ل ص ب ر واليقين ينال ا ل إ ن س ا ن ا ل إ م ا م ة في الدين هذه خ ل ا ف ة هذه الابواب و إ ذ ا ك هذه ا ل أ ب و ا ب ف ك ر ن ا هذا الكلام عن العدو الخفي بايجاد واختصار هذه المداخل الشيطانية من الجانبين. من عالم الجن وعالم الإنس ط والشياطين ي ن الجن ا ل ش ب فالله وعلا يقينا شياطين جل نسأل شر الإنس والجن أن شر ولكن أ ن ي ي ا ء و أ ب و ان ت و أ ي ن ن ا الصبر وتلقي على و ت ل العلم ل ق ق ي ي ي ا و ن وأن نموت ونطأ سسن الختام على ل ل ا ه جل وعلا أ ن ي ج ع ل ن ا من الذين ي س ت م ع و ن ا ل ق واحد ل فيتبعون إ ن للسؤال الامام د ل الزمان